السلام عليكم ورحمة <وحصوكا> الله الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي ذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اولا نذكر بسنة من آكت السنن في ليلة الجمعة وهي الإبثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام وحفركاته وعليكم السلام وحفركاته أقول سنة مؤكدة من سنة ليلة الجمعة ويوم الجمعة سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تنثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة فهذا فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وكفى به شرفه وكفى بها منزله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فإن صلاتكم معروضة علي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهذا من أرجى الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام الله وبركاته لما جاءه رجل فقال أجعل لك صلاة كلها أي أفر عليك من الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فمن مفاتيح تفرج الكروب ومغفرة أذنوب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام وبركاته الليلة إن شاء الله موعدنا مع قاعدة من قاعدة علم الحديث قاعدة جديدة من قاعدة علم الحديث وأرسلنا لكم رابط البحث الآن على الصفحة أمامكم هذا رابط البحث من أراد تباعة البحث ومتابعة الدروس وما سبق من دروس موجود بفضل الله على قناة ما سبق من دروس موجود على قناة أبواب الخير قناة تيجرام لمن فاته الدروس الماضية سواء من درس من علم من درس قواعد العلم الحديث او من غيره من الدروس جميع الدروس يتم تسجيلها ورفعها على قناة تليجرام قناة ابواب الخير ان شاء الله موعدنا الليلة مع قاعدة مهمة من القواعد في هذا المبحث هي القواعدة الخامسة القواعدة الخامسة وهذه القواعدة نصها يقول إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى مرة أخرى نذكر القواعدة قواعدة خامسة إذا خالف الراوي إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى توضيح يسير مبدئي للقاعدة يسر الله أمرك الوليد ربنا ننفع بك حقيقة إذا خالف الراوي ما روى فلا بما روى لا بما رأى. عندنا كما تعلمون في علم الحديث هناك ما يسمى علم رواية وعلم دراية لذلك مثلا نسمع من يقول سوف ندرس هذا الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو الوليد يسر الله أمرك حبيبه ففي علم الحديث في, في في في علم الحديث يقال سوف ندرس الحديث رواية ودراية رواية بمعنى ينظر في السند هل استجمع شروط الصحة أم لا هل صح السند أم فيه كلام أم فيه مقال أم فيه ضعف أم فيه نكارة أم فيه علة أم فيه شذوذ هذا يسمى علم الرواية يسمى علم الرواية أما علم الدراية فينظر في المتن المعاني المستفادة من المتن و نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتن وتعليق الرواة بدءا من الرواة الأعلى الذي هو الصحابي فما سواه هل الصحابي له تعليق على المتن توضيحا أو تفسيرا أو شرحا للفظ من ألفاظه فعلم الرواية يقوم على ما يتعلق بالإثنات وكيف وصل إلينا هذا الحديث هل من طريق صحيح أم من طريق فيه كلام هذا يسمى علم الرواية قد رواية تعلق وما يتعلق به من مسائل شقهية وثوائد وإلى غير ذلك فنقول هنا المعنى المجمل لهذه القاعدة إذا خالف الرواي الذي يروي الحديث إذا خالف ما رواه أي إذا خالف المتن الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه مثلا كيف يخالفه يعني يروي حديث ثم ترى الروي يفسر الحديث سواء بفعله أو بقوله يفسره بفعله أو بقوله على خلاف ظاهر الحديث فنقول العبرة بما روى أي المعتبر في ذلك عند الخلاف المرجع إنما يكون للمتن ما رواه هذا الروائي؟ فالعبرة بما روى لا بما رأى. يعني هم أصلًا روا الحديث رأى رأيا في تفسير الحديث وكان هذا الرأي في ظاهره يخالف النص. فالعبرة عندنا والمقدم عندنا هو نقله لا عقله. ها المقدم نقله لا عقله بمعنى إيه؟ معنى أن المقدم عندنا في ذلك هو ما رواه من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فهمه بعقله ونظره في الحديث هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة نقول أصل هذه القاعدة لما ذكرناها ولما تطرقنا إليها نقول ذلك لأن عندنا أصل من أصول المهمة التي هي من أصول الحنفية أنهم وضعوا أصلا وهذا الاصل بنوا عليه جملة من الأحكام لذلك الذي يدرس مثلا المذهب الحنفي حينما يرون حينما يرى مثلا أن الكثير من الأحكام خالف فيها الحنفية فلا تحسبن كما يقال وكما يشاع أن الحديث لم يصل إلى أبي حنيفة أو صاحبيه أو الحنفية هذا الكلام فيه نظر إنما ليس كله ليست هذه القاعدة مترضاً ليس كل مخالف عن الحنفية يقال فيها أن الحديث لم يصلهم بل قد يصلهم الحديث ولكن عندهم كما ذكرنا قواعد يسيرون عليها منها هذه القاعده أن المعتمد من أصول الحنفية أنهم إذا جاءهم الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحنفية أن راوي الحديث خالف المروي سواء بفعله أو بقوله فقالوا أي الحنفية العبرة بما رأى هذا الراوي لا بما راوه واضح كذا المعتمد عند الحنفية أصل من أصولهم أنهم إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمل راوي الحديث عمل راوي وهذا ليس على إطلاقه ولكن أي راوي الراوي الأعلى الذي هو الصحبي يقول الصحبي ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون مخرجه ومدخله فإذا سألت وما الوجه عند الحنفية في تقديمهم لعمل الراوي على روايته قالوا أننا نحسن الظن بالصحبي أنه ما خالف بفعله أو بقوله نصف الحديث إلا لأمر قد ظهر له ولم يظهر لنا بمعنى أنهم يرون أن الصحابي الصحابة جميعهم أهل عدالة وثقة وأمانة عدلهم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سموات فهم أي الراوي لا يعدل لا يعدل الروي عن ظهر الحديث إلا لأمر قد ظهر له فهذا يسمى تحسين الظن أو إحسان الظن بالراوي لو الصحابي فأهل السنة على خلاف أهل البدع الوافد من كلاب الأرض الأصل عندهم سوء الظن بالصحابة أما أهل السنة فلا الأصل عندنا إحسان الظن بالصحابي فعندك أنا فيها قالوا أن الراوي الأعلى ما خالف بفعله أو بقوله نص الحديث إلا لامور. إما أن هذا الحديث الذي رواه قد اعتبر أنه منسوخ أو ضعيف أو ظهر له من القراء ما تؤيد أن ظاهره غير مراد. رحنا شاء الله بالأمسلة كل هذا طلع. في الأول قد نضع يعني كلام فيه صعوبة لكن بالأمسلة نفك هذه التلاصين. من صح التعبير. فبيقولون نحن أي الحنفية يقولون نفس من ظن بالضاوي الأعلى الذي هو الصحابي أنه ما خالف ظاهر الحديث إما لأنه قد ظهر له أن الحديث لا يرد به ظاهره أو أنه منسوخ أو أنه ترك لما هو أصح منه إلى آخر هذه التأوليات هذا كما ذكرنا أصل من أصول الحنفية خالفه في ذلك جمهور الفقهاء وأهل الأصول وأهل الحديث قالوا لا قالوا نخالف الحنفية في ذلك ونقول كما ذكرنا في أصدق عائلة الباء إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى قالوا رأيه لنفسه وروايته للأمة رأيه لنفسه ولوايته للأمة ولذلك قال الجمهور من العلماء والأصليين وأهل المصطلح والفقه قالوا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى قال الجمهور أيضا قالوا نحن متعبدون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما صح مرفوعا لا بالتفسير المأفور لأن توطرت الأذلة من الكتاب والسنة وإجمع الأمة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كما ذكرنا عمر به في كتابه ويوم يناديهم ماذا اجبتم المرسلين واضح كده لو اخذنا امثله باب يعني ن ن ن ن ن بالتاثير الامر شويه بالامثله ان شاء الله يتضح الكلام ويكون الكلام واضحا يسرا سهلا باذن الله تعالى عندنا في الصحيح روى ابو هريره رضي الله عنهم حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاصلوه سبعا إحداهن في رواية, في رواية أخراهن بالتراب. الحاصل أن الحديث في الصحيحين فيه أو أبو هريرة أحفظ الأمة حافظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغسل من نوع الكل أعزكم الله يغسل سبع مرات يغسل سبع مرات هذه روايته، ولكن كان أبو هريرة يفتي بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثاً، يغسل ثلاثاً، لذلك كما ذكرنا حينما تقرأ عاف سلامك يا أبنه نود يا جماعة الالتزام بموعد الدخول، لأن دخول الدرس في منتصفه أو بعد مضي بعض الوقت، طيب في تشويش. على الداخل لأنه قد يعني تغيب عنه المعاني الكاملة ويصعب عليه الموضوع. فدخول الدسم أوله يعني يكون فيه تيسير في الفهم إن شاء الله ووصول الأمر. فأبو هريرة حافظة الإسلام يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأم بالغسل الإناء من نوع الكلب سبعا، ولكن ولكن أبا هريرة رضي الله عنهم كان يفتي أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا لذلك حينما تقرأ في كتب الحنفية أن المعتمد عندهم أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثا أنت قد تتعجب تقول ألم يصل لهم الحديث حديث الصحيحين ها؟ لا حرجت بنصر السلام فنقول قد يتعجب أحدٌ فيقول يعني مذهب كلمة كامل من أولي إلى أخيري لم يصل لهم حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل سبعا نقول الذي لم يقرأ في مدخل إلى مذهب الحنفي ها ولم لم يدرس أصول حنفية هو الذي يقع في هذا الإشكال أما من درس أصولهم كما ذكرنا يعرف أصل هذا الإيه أصل هذه المسألة أن الحديث ولا شك وصل إليهم ولكنهم نظروا إلى رأو الحديث إلى أبي هريرة ورأوه يفتي بخلاف الله الحديث فقالوا أبو هريرة حافظة الإسلام حافظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عن ظاهر الحديث الذي هو الأمر بغسل سبعا إلا لأمر قد ظهر له من أن الحديث قد يكون مثلا منسوخ أو لا يرضيه ظاهره أو مؤول ذلك يقول الطحوي هو في يقول الطحوي رحمه, رحمه الله قال فلما كان أبو هريرة انظروا يقول فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من لول الكلب قال وكان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل سبعة قال ثبت بذلك نسخ السبع قال لأن نحصنا الظن به أي بمن بابي هريرة قال فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمثله نقرأ تاني ولا كلام واضح كلام ابن الطحاوي محصلة هذا الكلام من ابن الطحاوي رحمه الله يقول أن أبي هريرة حافظة الإسلام راوية سنة السلام لا يعذر عن ظاهر النص إلا لشيء مثله بمعنى إيه؟ أن أبا هريرة لا يعذر عن ظاهر نص نبوي إلا لشيء في درجة الحديث في قوة الحديث ليس لرأيه مثلا قال لأن نخسن الظن به قال فلنتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وهذا كما ذكرنا هو نص كلام الطحاوي وهذا هو فاقرأه في يعني اعتذارات الحنفية حينما يكون المعتمد عندهم هو الغسل ثلاثة واضح كده ولكن نقول كما ذكرنا الراجح هو أن الكلب إذا ولغ في الإناء يوصل منه سبعا هذا هو حديث النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وهذا لج عليه جمهور أهل العلم وجمهور فقهاء فأبو هريرا حدوب إلينا والحب والحق أحب إلينا من أما ما ذهب إليه الحنفية من كون الحديث حديث سبع منسوخ أو مؤول نقول هذا خلاف الظاهر ثم قولكم بأن هذا الحديث منسوخ حديث السبع النسخ له أثبات ها اثبتوا أو اثبتوا لنا مثلا أن الأمر بالغسل سبعا جاء متقدما والأمر بالغسل سلاسا جاء متأخرا لأن من أهم شروط النسخ وجود المتأخر المتقدم حتى نقول أن هذا قد نسخ ذاك إذن هذا مثال لقاعدة الباب التي خال فيها الحنفية إذا خال فالله ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى من باب تحت النظام إلى آخر هذه الأمور ونحن نقول بل عبرة بما روى فرأيه رضي الله عنه قد يكون اجتهادا منهم ورأيه لنفسه وروايته للأمة مثال آخر ما روى ابن عباس مرفوعا أي عنه سلم أنه قال من بدل دينه فقتلو من بدل دينه فاقتلوا وهذا حد آه الردة الذي قال فينا السلم في الحديث الآخر لا يحل دم مسلم إلا بأحدى ثلاث منها التارف من المفرق الجماعة كان ابو عباس هو الحديث يفتي أن المرأة إذا ارتدت لا تختل وبهذا يقول الحنفية إذا هنا ابو عباس بيروي حديثا يقول فيه وسلم من بدل من من سيغ العموم تعم الرجل والمرأة فإخراج المرأة من الحديث أنها لا تقتل إذا ارتدت هذا الخلاف الظاهر لأن النص عام والقاعدة تقول العام يبقى على عموم ما لم يأتي دليل قصصه فهنا النص عام من من من, من سيغ العموم كان زيدا كان عمرا كانت هندا من بدل دينه فاقتلوه فابن عباس روي الحديث كان يفتي بأن هذا خاص بالرجال دون النساء طبعا الحق يوجه عند ابن عباس وعند الحنفية في ذلك أنهم قالوا أن الأدلة العامة منعت قتل النساء في الحديث قال لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات قال لم نؤمر أن نقاتل هؤلاء أو كما قال لن نسلم فالمعنى أن النساء لا يقتنن ولكن هذا له مجال أقل لأننا كما ذكرنا درسنا هذا ليس توضيح مساء الشقية بقدر ما هو توضيح للقاعدة الحديثية فبنقول يكفينا في ذلك التوضيح يوجه فقط يعني فالحلفية حينما قالوا بأن هذا الحديث يخرج منه النساء كما ذكرنا اعتمدوا على فترة عباس قالوا هذا عباس رؤي الحديث سواء بفعل أو بقولهم قال فما رأى فالعبرة قالوا بما رأى لا بما رأى لما قالوا الصحابية عباس أو غيرهم ألصق الناس بالسنة ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يفتد خلاف الظاهر إلا لأنبن قد ظهر له كما ذكرنا بل الراجح هو قاعدة الباب وأن الحديث عام فالمرتد يقتل الخلاف خلاف بأهل يستثب أم لا والأمر رجع إلى ولي الأمر بحسب المصلحة مثال سادس عند مسلم حديث سعيد بن مسير عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ فسعيد يروي الحديث عن معمر فخيل لسعيد أنك تحتكر يعني أنت تروي الحديث وأنت تحتكر أي تحتاجت الماء فقال أي سعيد إن معمر الذي يحدث بذلك كان يحتكر فهنا الوجه أيضاً, أيضا عند معمر وجد عنه وعند سعيد بن مسيب أنهم حملوا الاحتكار على سلعة دون أخرى قالوا الاحتكار لا يكون إلا في الطعام مثلا لا يكون في الثياب ولا في غير ذلك فكانوا يحتكرون أمور مثل ليست من الطعام فهذا عملهم هذا يخالف الحديث يخالف الإسلمة لأن العلة من, من النهي عن الاحتكار هو الحاق الضرر بالناس بعامة الناس العلة من النهي إيه الاحتكار؟ احتكار أن جملة من رجال الأعمى أو تجار يقومون بشراء سلعة معينة من السوق بكميات كبيرة ثم يتم تخزين هذه السلعة حتى إذا غلى وعلى سعرها طرحوها وهذا من الحق الضرر بالمسلمين فالاحتكار نسأل قال لا احتكر إلا خاطئ والخاطئ يختلف عن المخطئ الخاطئ هو الذي يفعل الأمر المحرم ويقول متعمدا أما المخطئ فالذي يفعل الأمر المحرم عن غير قصد لذا قال الله لا يأكله إلا الخاطئون ما قال المخطئون فالخاطئ الذي يتعمد فعل الشيء المحرم فالذي احتكر هو روي الحديث لم يأخذ الحديث بعمومه بل رأى أن النهي عن الأشياء التي يحتاج إليها الناس كالأطعمة فمثل يرى بجواز الاحتكر في الثياب أو في الجلد مثلاً ولكن هذا الفعل من الرواب يعود على النص بالبطلان ها فعل معمر وفعل سعيد رحمهم الله فعلهما مخالف ظهر الحديث لما لأن فعلهما يعود على النص بالبطلان إذ أن العلة من النهي عن الاحتكار هو النهي عن إلحاق الضرر بالناس فكله سلعة تم احتكارها وأدت إلى إلحاق الضرر بالناس تدخل في عموم النهي عن الاحتكار لذا فبنقول أن هنا يعمل برواية الراوي لا بما يرى فالنص عام في حرمة الاحتكار لكل سلعة يحتاج إليها الناس حديث عائشة مثل آخر أيضا الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيوم رأت نكاحا بغير إذن وليها فنكاحها باطل حديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم أيوم رأت نكاحا بغير إذن وليها فنكاحها باطل هنا الحنفية طبعا نحن نعلم أن الحنفية يفتون بجواز أن المرأة لها أن تنكح نفسها تزوج نفسها بغير بغير ولي طبعا استندوا على ذلك في أدل وهذه طبعا كما ذكرنا هذا ليس درس ليس درسا ولكن يعني ناخذ فقط يعني إيه ما يتعلق بمسائل بروس مسائل من أصول الحنفية رونا نصب من القول الحنفية أن المرأة لا تزوج نفسها واستندوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر من أدلتهم قالوا أن عائشة التي روث هذا الحديث في أن المرأة إذا نجحت إذا نكحت بغير وليها في مكاحة وباطل قالوا هي نفسها قد خالفت مقصد الحديث قالوا ولم تعمل به حيث أنها قد زوجت كل هذا أنا أتكلم عن الراجح أتكلم عن وجهة الحنفية قالوا هي قد زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أيوبكر زوجت ابنة أخيها من ابن أوقتها ابن أخيها اسمها هو المنذر ابن الزبير قالت وكان أخوها عبد الرحمن عبد الرحمن غائبا في الشام يعني زوجت عايشة عايشة الرطانينة زوجت ابنة أخيها من ابن أخيها وكان والد هذه البنت التي تزوجت عبد الرحمن كان في الشام قالوا فمن عمل بمقتضى الحديث اشترط الولي في الزواج ومن عمل ومن عمل بمخالفة الله لرواته لم مشترى الولي بمعنى إي معنى أن الحنفية في قولهم بعد المشترات الولي استندوا إلى فعل عائشة قالوا عائشة هي رواية الحديث وكان عملها خلاف الحديث قالوا وهي الصديقة أعلم نساء العالمين لا تعدل عن ظهر الحديث إلا لأمر ظهر له بذلك فمن أقوال الحنفية أنهم يقولون للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي وكما ذكرنا يستجنع على أذلة من الأثر وأذلة من النظر لكن طبعا كما ذكرنا هذا درسا فوقيا ولكن نعرض فقط على رؤوس النساء رؤوس أقلام لكن طبعا الصحيح الذي لا محيص عنهم هو وجوب الولي المرأة لأن نسلم عمنا فقال أيوم رأى نكاح بغير ابن ولي فنكاحها باطل نكاحها باطل نكاحها باطل والجمهور علموا أولوا فعل عائشة هذه هذا أنها يعني هي أتمت كل أمر إلا إذا جاء وقت العقد يعني هي التي باشرت من موضوع النكاح إلا عند العقد انتظرت أخاها عبد الرحمن حتى أتى من الشام وهو الذي تولى العقدة بنفسه ولهذا كما ذكرنا يعني رد الجمهور علماء عن الحنفية في هذه المسألة فنرجع إليها لكن كما ذكرنا نعطي فقط أمثلة فحينما ترى أن الحنفية يقولون بأن مرأة لا أن تزوج نفسها لا تقول أنهم ما سواصروا من الحديث وأنهم خالفوا السنة لا لا هؤلاء لهم أصول يسلون عليها وكما ذكرنا من أصولهم هذه قاعدة الباب قالوا أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما رأى قالوا العبرة بما رأى لا بما روى قالوا إحسان الظن بالصحابه الذين حملهم الله أمانة حفظ هذا الدين فهم لا يعدلون عن الظاهر إلا لنص قد ظهر لهم نعود إلى أصل قاعدة إن شاء الله وسنذكر أمثلة أخرى أيضا في نهاية الدرس لكن هذاك بعض التي ذكرناها إذن فجمهور أهل العلم قالوا العبرة الروا إذا قالت ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى قالوا المقدم هو الرواية المقدم هو الرواية ودلتهم على ذلك ما يلي قالوا أن مخالفة الصحابي لما روى سواء خالف الرواي بفعله أو بقوله غايتنا فيه أن هذا من باب معارضة المرفوع بالموقوف قالوا أن الصحابي إذا خالف حديث الماء فغايتنا في الأمر أنه من باب مخالفة الموقوف للمرفوع ولا شك أنه حل التعارض الذي يقدم هو المرفوع لا الموقوف. كذلك قالوا أن الأمة في مجموعها متعبدة لله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقول الصاحب، بقول تعالى ويوم يناديهم ماذا أجابتم المرسلين؟ والأدلة التي وطأت على وجوب طاعة الله وطاعة رسولهم. صلى الله عليه وسلم فالنسلم قد قال من أطاع عني فقال أطاع الله ومن عصني فقال عصى الله كذلك نقول أيضا أن الراوي الصحبي رجل عنهم إذا خالف رواة الحديث فهذا قد يكون راجعا إلى اجتهاده اجتهاد في مسألة المام فأداه فهمه إلى ما أفتى به أو إلى ما قاله فهذا غالب ما في أن هذا اجتهاد من الصاحب هذا الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر له أجران حال الإصابة أجر الاجتهاد وأجر الإصابة له أجر واحد حال الخطأ أجر الاجتهاد فقط دون الإصابة أيضا قولكم قول الحنفية بأن الصاحب لا يخالف الرواية إلا لأن الرواية قد نسخت نقول الظل بالصاحب أنه لو علم بالناسخ لصرح به إذن فليأتنا بالناسخ والناسخ لا يقبل بمجرد القول حتى نعرف المتقدم من المتأخر وأيضا ننسى أن نقول أننا حينما نلتمس العذر للصحابي ونقول أننا نحسن الظن بالصاحب في مخالفتي للحديث فهذا الأمر لابد فيه أن نبين أننا نحسن الظن بالصاحب أنه أحرص الناس على اتباع السنة أحرص الناس على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذا يقول ابن برهان وهذا شافعي محدث أصول يقول وهو يعلم عدم رد الخبر إن عمل رويه بخلافه يقول يجوز أن يكون قد ترك العمل به لأنه قدم غيره عليه من الأدلة قال فالراوي لعله ترك العمل بالأثر بوجه من الوجوب قال فجمعنا بين العمل بالحديث وإحسان الظن بالراوي بمعنى إيه؟ نحن إذ وإذ نعدل عن قول الصاحب ولكننا لا ننسى هذا الأمر نخصن الظن بالصاحب لأنه ما عدل عن الظاهر إلا كما ذكرنا لاجتهاد أداه إليه ما احسن الظن به فقط جمعنا بين الحسن عملنا بظهر الحديث وفي نفس الأمر نحسن الظلم بالصح ثم نقول لهم الحنفية أنتم جعلتم قول الصاحب علة قول الصاحب جعلته علة للقاضح زي الحديث فلي لم نعكس القضية؟ لماذا لا نعكس القضية؟ إيش مع نعكس القضية؟ لما لا نجعل الحديث هو الأصل ونجعل قول الصاحب المخالف في الظاهر هو الذي يعني يرد لأنه يخالف ظاهر الحديث؟ وعندكم في الهامش كلام الإمامي في هذه المسألة فرجعوا إليه في كتاب الأحكام. في أصول الأحكام أيضا مهم جدا يلتمس الص... وهو يلتمس الأعضار للراوي في مخالفاته لظاهر النص ثم نقول أيضا من باب الرد عليهم أن الناظر في كتب الأصول يرى أن أدلة الأحكام منها أدلة متفق عليها كالكتاب، السنة، إجماع، القياس وأدلة مختلف فيها فمن الأدلة مختلفة فيها قول الصاحب من يقرأ في كتب الأصول يرى أن الأدلة نوعا أدلة بلاد الأحكام أدلة منتفق عليها على وجوب العمل بها معاق خلف القوة الكتاب السنة القياس الإجماء أدلة مختلف فيها ومنها قول الصاحب فإذا كان قول الصاحب أصالة مختلف في حال الانفراد فكيف يقدم إذا وجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقل هنا قول أبي وليد الباجي بعد أن قرر وجوب العمل بالخبر وانترك الراوي العمل به قال والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل نركز في الكلام قال الظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف الحديث يقدم ظاهر الحديث عليه قال مع الكلام نحن بنقدم ظاهر الحديث على تأويل الراوي قال وإن كان هذا القول قول الصاحب يعني أحد محتملات الظاهر رجح تأويله يعني الكلام دوت مخالفة الصاحب للحديث على قسمين مخالفة الصاحب لظاهر النص على قسمين القسم الأول أن تكون وأن يكون قول الصاحب يخالف النص مخالفة ظاهرة أن يكون قول الصاحب الذي يروا الحديث يخالف نص الحديث مخالفة ظاهرة بوجه لا يمكن أن نجمع بينهما فهنا لا شك يكون القول وتقديم الحديث مثال أبو هريرة يروي أن إنه يغسل سبعة وهو يفتي بأنه يغسل ثلاثا هذه مخالفة ظاهرة بين النص وبين الفتي وبين فاتو أبي هريرة بخلاف مثل إذا ما كان قول الصاحب في تفسيره أو في عمل بالحديث يحتمل أن يكون هذا احتمال من احتمالات الحديث بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ترجع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه من روى حديث عائشه كانت عائشه تفتي بأن الميت لا يصام عنه إلا النذر لا يصام عنه لا رمضان ولا سنن لا يصام عن الميت إلا إذا كان قد نذر نذرا أن يصوم مثلا كذا من وما ومات دون ان يفي بنذره فهنا قول عائشة لا يصون بالحديث في ظاهره لانه قد يحمل الحديث في هذا في حديث من مات عليه صوم هذا العم قد يراد به الخصوص بمعنى إيه؟ من مات عليه صوم يحتمل أنه صوم رمضان صوم فرض صوم كفاره صوم نذر صوم نذر وهذا كما كما تعلمون قول عند احمد فقول عائشة هنا في حمل الحديث على صوم النذر لا يكون مخالفا مخالفة ظاهرة للنص لذلك نقول أن هنا قول الصاحب ليس مخالفا للنص مخالفة ظاهرة بل يحتم لذلك قول عند الحنبل أن الميت لا يصام عنه إلا النذر وهذا جلون إلى فإذا به الدس. ما الفرق بين قاعدة الباب؟ إذا خالف الله ما روى فالعبر بما روى لا بما رأى وبين قولنا في القاعدة المعلومة المعروفة الله أعلم بما روى. يعني أنتم قد تقرأون بكثيرا في من مسائل الترجيح يقولون قوم الله أعلم بما روى. وقاعدة في الباب تقول خلاف ذلك تقول أن الله إذا خالف ما روى فالعبر بما روى لا بما رأى. فهل من تناقض بين القاعدتين؟ نقول لا. إجابة عن هذا الأشكال في الكلام الذي ذكرناه قريبا نقول الراوي أعلم بما روى لها موضع تستعمل فيه. الراوي أعلم بما روى لها موضع تستعمل فيه. وقاعدة الباب لها موضع تستعمل فيه. بمعنى قاعدة الراوي أعلم بما روى لها توجيه وهي إذا كان الراوي روى حديثا يحتمل وجوها فعمل الراوي بوجه من هذه الوجوه فيكون عمل الصاحب هنا ليس معارضا لظهر النص فهنا نقول الراوي أعلم بما روى مثال يروي مروان الأصفر عن ابن عمر أن ابن عمر أناخ راحلة مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقال أي مروان الأصفر وفي رؤية الأصغر قال يا أبى عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك يعني مروان الأصغر يعلم أن السلم نهى عن استقبال قبلة حال قواة الحاجة فهو أشكل عليه مروان عنده حديث مروان عن سلم يريه ابن عمر ثم يأتي فعل ابن عمر وهو يجلس يقضي حاجته مستقبل القبلة فقال يا أبى عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال ابن عمر بلو ثم قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء يعني في مكان ليس فيه مراحيد في صحراء مثلا فهنا ابن عمر عنده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة من القبلة هذا النهي يحتمل أن يكون هذا في المراحيد عزكم الله أو في مكان الفضاء فالحديث يحتمل الأمر وابن عمر روي الحديث ففعل ابن عمر في قوله وفي فتوى بتخصيص الحديث بالنهي في حال الفضاء لا في حال البناية يكون هذا نازلا على قاعدة الراوي أعلم بما روى فإذن عمر الراوي حديث في النهي عن قراء الحاجة مستقبل القبلة ثم أتى بفعله ليوضح أن هذا الحديث ليس على عمومه ولكن النهي إنما يقوم في الفضاء لا إذا كان ثمت شيء بينك وبين القبلة. فهنا نقول الراوي أعلى بما روي لأن فعل ابن عمر لم يكن مصادما لظهر النص فالنص يحتمل أن يكون أنه عام أو النهي في المراحيض والبنايات فجاء فعل ابن عمر ليكون تخصيص لهذا النهي فهنا نقول الراوي أعلم بما روي واضح كده أما قاعدة الباب فتنزل كما ذكرنا إذا كانت المخالفة ظاهرة بين ما رواه الله وبين فتوى أو بين فعلي كما في حديث خاص لإناء سبعا وأفتى أبو هريرة أنها تغسل سلاسا مثال آخر مثلا وأنتم توضحوا لنا في هذا سؤال لكم تبع في أي قسمين نضع هذا المثال هل في قاعدة الله أعلم بما روى أم في قاعدة إذا خالف الله ما روى فالعبرة بما روى لا بما رى وبهذا السؤال نقوم الدست من يقوم متأخرا يعني نعتب عليه التأخر أنه لتنسى له العذر ولكن عشان بس يعني لا لا يقع تشوش على الداخل متأخرا فلا يفهم الدست يعني نود الحرص على الموعد ليكون ان شاء الله أمر سهل يسير إن شاء الله. حديث ابن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ورد عن ابن عمر أنه كان هو روى الحديث حديث البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. صح ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا فاعجلا. كان يخشى من البائع أن يعود في بيعته، فكان إذا اشترى شيئاً فأعجبه أي ابن عمر مشى خطوات يبعد بها عن البائع، عن البائع ليتم البيع. ها كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً مشى خطوات، مشى خطوات لي ينعاخد البيع. سؤال واضح. بوضوح. واضح أم ليس بوضوح. ليس هل نقول هنا أن فعل الصاحب خالف الحديث أم نقول بقاعدة الروي أعلم بما روى؟ نعم. السؤال مره ثانيه تمام روى ابن عمر من, فعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كان ابن عمر إذا اشترى شيئا اعجبه مشى خطوات ليبعد عن المكان الذي تم فيه البيع حتى نأخذ البيع لأنه يعلم أن أن البيعين بخيار الإجابة الراوي أعلم بما روى إجابة صحيحة الراوي أعلم بما روى إجابة صحيحة ولكن من يأتي بالتفصيل والتوجيه يكون أحسن إلينا وإليكم جميعا ابن عبدالله هنا محاذر هو موسدد الله يأعلم بما رأى لكن الوجهة هي هنا الوجهة هنا إيه؟ محمد صديق ابن عبدالله صحيح الله إحسنتكم جميعا ابن عبدالله صحيح الله يأعلم بما رأى لكن الوجهة هي هنا أقول لكم الوجهة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم تفرقا هذا نصهم عام التفرق قد يكون بالقول وقد يكون بالبدن التفرق ها قد يكون بالإيه لا لا لا ليس ذلك لا, لا. التوجيه نقول أن التفرق في الحديث البيعان غير ما لم يتفرق التفرق يشمل نوعين تفرق بالقول والتفرق بالبدن ففهم ابن عمر طبعا حديث عم الأمرين فهنا نقول الله أعلم بما روى كيف لأن ابن عمر فهم أن التفرق الذي ينعقد به البيع وتفرق الأبدان تفرق الأبدان أن البائع يبعد عن المشتري ويبتعد عن مكان الصفقة فالتفرق نوعان فهم ابن عمر من الحديث أن وهذا بترجيحي بفعله أن التفرق يكون بالأبدان وليس بالقول هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله غدا في العاشرة نستكمل تفسير سورة النساء نسيقه مؤوسي نفسي بإلفار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سن من آكد السنن إن الله وملائكته صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما ان شاء الله المرة القادمة قاعدة السادسة البذعة ليست قطحا من كل وجه البذعة ليست قطحا من كل وجه هذه القاعدة السادسة ان شاء الله يوم الخميس القادم لكن غدا معجزة مع تفسير سورة النساء في العاشرة صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله جميع الدروس الماضية هي على قناة أبواب الخير قناة التليجرام إذن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذاكم الله خير